Oh! Wow oh. وَمَا شَهِدَنَا إِلَّا بِمَا عَالِمُونَ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَأَلْقَى الْقُرَى الَّتِي كُنَّا o What's the تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهاتف